أسكنوهن من حيث سكنتم من وردكم ولا, ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهم, فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أدورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فستترضع له أخرى لينفق دوسعة سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عشر يسرا وكأي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 قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُقْلِبَ الْكَافِرِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ضِلاَّلًا ۗ يُقْلِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تُجْرَىٰ